فإن أمرت بالسؤول ما اتعزت من جهلها بنذير الشيء والهرم مولاي صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا اعدت من الفعل الجميل طيرا ميت آلا مديرا غير محتشا مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك طير الخلق كلهم لو كنت أعلم اني ما اوقره كتمت سعوى مبدا له بالكتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملي برد سماح من غوايتها كما يرد سماح الخير بالوجود مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لي فلا تغم بالمعروف كثر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهي والنفس قاصته منه شاف على حوض الرضا حيوى إن قطره يا فاقمي فاقف الهوى هوى حزئة وهليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وراعيها وهي في العمار سائمة وايه استحيا في المرعى فلا تصلي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك عند الخلق كلهم كم حسن أسلزة للمرء قاتلاتا من حيث لم يدري أن السماء في الدسا من مولاي الصل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما فما ستشغل من التقم مولاي الصل وسلم دائما أبدا على حبيبك ذيك خير القمط كله والتغفير الدمع من العين ترأت من المخاري وزمحية ندم والشيطان وعيصهما وإن هما محدثاً نصحى فأستهل ولا تفع منهما قصماً ولا حسماً فأنت تعرف كيد الخصم والحكام يتغفر الله من قول بلا عمل لقد نصبت به نسل الذي حلق من مولاي الصل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله كله لي، أما لكن خير به ومس فما قولي فاستقي مولايا وسلم دائما. أبادل على حبيبك خير الخلق كلهني ولا تزوت قبل الموتين أكينة ولم أصل في بقض ولم اصل من مولاي صل وسل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهني